الحمد لله رب العالمين ويسلمي ويسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيهم استمعون أكرام فهذه هي الحلقة التاسة والخمسون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في هذه الآية ينهى الله عز وجل العبادة أن يأكلوا الأموال بينهم حين يتداولونها بالباطل وهو ما كان ضد الحق وإن حصل ذلك في شيئا إما بجح ما يجب على الإنسان بذله وإما بدعوى ما ليس من حقي فمثال الأول فعنجح ما يجب على الإنسان بذله أن يكون في ذمة شخص لغيره ألف درهم فالدعين صاحبه فينكر المطلوب ويقول إنك لا تستحق عليه شيئا ويكون الطالب ليس له بينه ففي هذا الحال سوف يحكم القاضي ببراءة المدع عليه إذا حلف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومثال الثاني وهو الدعاء وما ليس من حقه أن يدعى شخص على آخر أن في ذمته له مائة در أن في رمته له مائة درهم ويأتي ببيانة زور تشهد بذلك فيحكم على المدعي بالباطل بناء على هذه الشهادة الباطلة. ومن المعلوم أن القاضي سيحكم بما يظهر لقوم النبي صلى الله عليه وعلا وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له وإنما أقضي منهم أسمع وقيده تعالى وتدود على الحكام فيان طريق ما يأكل لنسان به الباطل أن يدل بالأمر للحكام فيأتي بدعوة باطلة ويؤيدها بشهادة الزور وما أشفى ذلك وقوله تعالى لتأكل فريق من أمان الناس بالإثم يحتمل أن تكون اللام للتعليل أي تفعل ذلك لتأكل فريق من أمان الناس بالإثم ويحتمل أن تكون للعاقدة أي أن أكلكم المال بالباطل يؤدي إلى هذه العاقبة الرحيمة وهي أكل فريق من المال الناس بالإسم وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا حق لكم في ذلك وأن أكلكم المال بهذه الطريق أكل بالباطل في هذه في هذه الآية من أحكام الفائد كما تلومون أن الله سبحانه وتعالى قد حك حما أمور الناس أن يعتادوا بعضهم على بعض فيها. تقوله تعالى: ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل. ومن فوائدها أن الحاكم إذا حكم بما لا يستحق له فإن ذلك لا ينجيه عند الله. بقوله لتأكل فريقا من المال المناسب الائتم بعد قوله وتجلبه إلى الحكم ومن فوائده الإشارة إلى أن الحاكم إذا أخطأ وحكم بالباطل فإن له لا إثم لا إثناء عليه لأنه ليس له إلا الضاع ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم وفشتهتها فأخطأ فله أجر وإن أصاد فله أجران ومن فائد حالة الآية رحكامية أن من أكل مال غيره يظن أنه أكله بحق ولما ألم أنه أكله بباطل فإنه لا إثم عليه بقوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولكن متى أظن أنه لا حق له فيه وجب عليه رد الحق إلى صاحبه أرى استحلاله منه مثال ذلك رجل إدعى على شخص بمئة ريال فقال مدى عليه إني قرأتكها ومن المعلوم أن دعواه قضاء غير مقبولة إلا دعي ببينه ولكن إذا لم كله له بينه فإنه سوف يقضى عليه بدفعها إلى صاحبها وإنزم بذلك فإذا قدر أن المصوب قد قراه ولكن الطالب نصي فلا يسمع هذا الطالب لقوله تعالى وأنتم تعلمون لكن متى ذكر أن المصوب قد أوفى وجب عليه أن نرد ما أخرى منه ومن فائد هذه الآية وأحكامها أنه قد يؤخذ منها أن أكل مال المعاهد والمستأمن والذمي بالباطل محرم لقوله لتأكل فريقا من أمان الناس بالقتل وهذا قد جاء في السنة بل قد جاء به القرآن. قال الله تبارك وتعالى وينحد منهم الشركين استجار كذا أجل وحتى أسمع كلام الله ثم أبلغهم منع وقال تعالى إِلَّا الذين عهدن عند مستحرام فمن استقاموا لهن فمن استقيمولهم إن الله رب التقي ثم قال الله تعالى يسألون فعن أهله والحقية للناس والحد وليس البر بأن تأتوا بيوتا من دونها ولكن البر من استقى وعطوا بيوتا من, من من أبوابها واتقوا الله لعلا كنت فلحون الخطاب في قوله يسألونك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستألوهم الصحابة رضاهم عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يبدو القمر هلالا أول الشهر ثم لو يتزايد حتى يبدر فأجيب بهذا الجواب وقيل إنهم سألوا عن الصحابة عن الأهلة يعني من حكم منها لا عن كونها تبدو هلالا في أول الشهر ثم تبدر في منتصف الشهر فأشاب الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال حيث عمر نبيه أن يقول قل هي مواقيت ونقول هي مواقيت للناس والحج هذا الحكم من أهل الله أن تكون ديانا للوقت للناس في معاملاتهم وفي عباداتهم لقيمه كل ما لقيت في الناس بالحج فامور مقاوله للناس يعني لذلك تنعم معاملاتهم واعماله التي تتوقف على الشهور والحج يعني أن الحج ايضا مقيد بالشهور له ثم قال فعلى ورس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وكانوا يعتقدون أن رجل إذا قدم من حج أو عمره فإنه لا يدخل من باب البيت وإنما يدخل متسلقا الجدار فطين الله تعالى أن هذا ليس من البر، ولأنا وأن البر هي هو التقوى لقوله تعالى ولكن البر ما التقوى والتقوا أن يتخذ الإنسان عبادة أن يتخذ الإنسان الوقاية من عذاب الله وفيه أواهمه واجتناب نواهيه، وأما دخول بيوت فإنما يكون من أبوابها، ولهذا قال وأدخل بيوت من أبوابها. ثم أمر تعالى بالتقوى وبيعنا عاقبتها الحميدة فقال واتق الله لعلكنت في الحين وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الآية على فوئدها وأحكامها في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته